بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ أَوْ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَروا لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِئْسٌ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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَن كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فسيقولون هذا افك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَنْ أَن أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين إِن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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا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 ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم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 سمعنا كتابا أزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.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 أولئك في ضلال مبين اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون